قال لك فلو الحبايب <تضح instagram> قال لك كتبوا علي الف كتبه كدبوا علي الف كتبه. كتبوا علي الف في الحب جادر حسب حسابه أنا ما حسب حسابه لو كل حبايب وينك يا درب المحمد أنت اللي ماشي من الناس يا با أنت اللي ماشي من الناس يا با يرشدني قال لي Yeah